غير المذنب عليهم ولله.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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَكُو كَبَّ وَقَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِيلِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِرًا قَالَ هَذَا رَبِّ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 وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربه وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه لَا نَفْعَ لِدَرَجَاتٍ مِّنَ النَّشَأَةِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَاهُ مِن قَبْلُ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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم بينهم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 الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرالعالمين الله الله